خرجه البخاري من ر و ا ي ة منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أ ب ي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ظ ن أ ن مسلما لم يخرجه ل أ ن ه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن ح ذ ي ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف في إسناده لكن أ ك ث ر الحفاظ حكموا ب أ ن القول قول من قال عن أ ب ي مسعود منهم البخاري و أ ب و ز ر ع ة الرازي والدار قطني وغيرهم ويدل روي وجه مسعود رواية مسروق عنه وخرجه أبي الطبراني قد على ذلك عن عنه صحة أنه من من آخر من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى يشير إ ل ى أ ن هذا م أ ث و ر عن الانبياء المتقدمين و أ ن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن بعد وهذا يدل على أ ن النبوات ا ل م ت ق د م ة جاءت بهذا الكلام و أ ن ه اشتهر بين الناس حتى وصل إ ل ى أ و ل هذه ا ل أ م ة وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا وقوله من حميد يدرك زنجويه وغيره خرجها هذا بن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان أ ح د ه م ا أ ن ه ليس بمعنى ا ل أ م ر أ ن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه و أ ه ل هذه ا ل م ق ا ل ة لهم طريقان أحدهما أنه أمر حياء التهديد والوعيد بمعنى والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما إذا يكن لك شئت ف إ ن الله يجازيك عليه كقوله اعملوا ما شئتم إ ن ه بما تعملون بصير وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني باع ليقطعها فليشقص إ م ا لبيعها أ و ل أ ك ل ه ا و أ م ث ل ت ه م ت ع د د ة وهذا اختيار ج م ا ع ة منهم أ ب و العباس ثعلب والطريق الثاني أ ن ه أ م ر ومعناه الخبر والمعنى أ ن من لم يستحي صنع ما شاء ف إ ن المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن القبائح الحياء لم يكن له حياء هو يكن إ ن ه م ك في كل فحشاء ومنكر وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من الأمر ومعناه من النار فإن نفظه نفظ كذب كذب فليتبوأ الخبر علي عليه وأن تبوا مقعده من النار وهذا اختيار أ ب ي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن ق ت ي ب ة ومحمد بن نصر ا ل م ر و ز ي وغيرهم وروى أ ب و داود عن ا ل إ م ا م أ ح م د ما يدل على مثل عمر القول لهيعة قبيل الله هذا وروا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ب غ ض الله عبدا نزع منه الحياء ف إ ذ ا نزع منه الحياء لم تلقه إ ل ا بغيضا متبغضا ونزع منه ا ل أ م ا ن ة ف إ ذ ا نزع منه ا ل أ م ا ن ة نزع ن م ه الرحمة فإذا نزع منه ا ل ر ح م ة نزع منه ر ب ق ة ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ان ز ع منه ربقة الله إ س ا م لم ل ت ق إ ل ا ش ي ط ا ن اراد خ ج زنجوي وخرجه ه حميد بن ج بمعناه ب ن ا إ س ضعيف عن ا بعبد ن م مرفوعا أيضا وعن سلمان ر الفارسي أراد وعن أيضا قال إن الله إذا إن ع ب هلاكا نزع منه الحياء ف إ ذ ا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا ف إ ذ ا كان مقيتا ممقتا نزع منه ا ل أ م ا ن ة فلم تلقه إ ل ا خائنا مخونا فإذا ا ك نزع خائنا مخونا ن منه ا ل ر ح م ة فلم تلقه إ ل ا فظا ض ا غ ل ي فإذا فضا كان غليظا نزع ريق ريق الإيمان الإيمان شيطانا لعينا عنقه عنقه تلقه فإذا إلا لم ملعنى من من نزع وعن ابن عباس قال الحياء و ا ل إ ي م ا ن في قرن ف إ ذ ا نزع الحياء تبعه ا ل آ خ ر خرجه كله حميد بن زنجويه في كتاب ا ل أ د ب وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من ا ل إ ي م ا ن كما في الصحيحين عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أ خ ا ه في الحياء يقول إ ن ك لتستحي ك أ ن ه يقول قد أ ض ر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ف إ ن الحياء من ا ل إ ي م ا ن وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال الحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن وفي الصحيحين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير وفي ر و ا ي ة لمسلم قال الحياء خير كله أ و قال الحياء كله خير وخرج الإمام أحمد والنسائي الأشج الإمام العصري أحمد من حديث الأشج قال ق ا لي ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن فيك لخلقين يحبهما الله قلت ما هما قال الحلم والحياء قلت أ ق د ي م ا كان أ و حديثا قال بل قديما قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله وقال إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد دخل عيينه بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى ف أ ت ي بماء فشرب فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال الحياء خ ل ة أ و ت و ه ا ومنعتموها واعلم أ ن الحياء نوعان أ ح د ه م ا ما كان خلقا و ج ب ل ة غير مكتسب وهو من أ ج ل ا ل أ خ ل ا ق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير فانه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءه ا ل أ خ ل ا ق ويحث على استعمال مكارم الاخلاق أ خ ل ق ومعاليها فهو من ص ا ل الاغتبار إ ي م ا بهذا ن و د ر ومعاليها عن ع ر رضي الله ن أنه ه ق من ا س ت ح ى اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقال وقى الجراح ا ومن ومن وقى بن ل ل عبد ل ح ك م ي وكان فارس أ ه ل الشام تركت الذنوب حياء أ ر ب ع ي ن س ن ة ثم أ د ر ك ن ي الورع وعن بعضهم قال ر أ ي ت المعاصي ن ذ ا ل ة فتركتها مروءه فاستحالت د ي ا ن ة والثاني ما كان مكتسبا من م ع ر ف ة الله و م ع ر ف ة عظمته وقربه من عباده واطلاعيه عليهم وعلمه ب خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور فهذا من أ ع ل ى خصال ا ل إ ي م ا ن بل هو من أ ع ل ى درجات الاحسان إ ح س ن أن النبي وقد وسلم تقدم قال ت الله ا صلى عليه لرجل س ي من كما الله ت ت ح ي ر ج ل م صالح ابن الاستحياء الله حديث عشيرتك مسعود وفي من أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى و أ ن تذكر الموت و ا ل ب ل ا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة ترك ز ي ن ة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي ا من الله خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا وقد يتولد من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها الله نعمه الإمام الحياء مطالعة يتولد أحمد من من وقد في ف إ ذ ا سلب ُ العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح و ا ل أ خ ل ا ق ا ل د ن ي ئ ة فصار كانه أ ن ه ل إ ي م ا ل وقد روي ر ي من م ا س لا ل ح س ن عن ايمان ل ن ب صلى الله عليه ل و س ق ل الحياء ا ح ي ء ا له إ ي م ا والآخر ن و ل ل عجز ع من كلام الحسن وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن ح س ي ن إ ن ا نجد في بعض الكتب أ ن ه منه س ك ي ن ة ووقارا لله ومنه ضعف فغضب عمران وقال أ ح د ث ك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه و ا ل أ م ر كما قال عمران رضي الله عنه ف إ ن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح ف أ م ا الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أ و حقوق عباده فليس هو من الحياء إ ن م انما هو ه وخور وعجز و ضعف م ا ة والله ل أ ع و ل ل الثاني ل ق ق و و معنى في هو إذا فاصنع لم تستحي فصنع ما تستحي شئت أنه أ م ر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه و أ ن المعنى إ ذ ا كان الذي تريد فعله مما لا يستحى من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أ ف ع ا ل الطاعات أ و من جميل ا ل أ خ ل ا ق و ا ل آ د ا ب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي قول مثله منه من منهم شئت حينئذ وحكي أبو عن ا ل إ م ا م أ ح م د ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أ ب ي داود ا ل م خ ت ص ر ة عنه ولكن الذي في النسخ المعتمده ة التامة كما ا ك ح ي ن عنه من قبل وكذلك ك ح التامه ه عنه ا خ ل ل ا في ك ب الأدب و ن ذ ا السلف وقد سئل عن المرؤة فقال أن لا تعمل في السر شيئا قول وقد سئل تعمل بعض عن في أن تستحي منه في ا ل ع ل ا ن ي ة و س ي أ ت ي قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ث م ما حاك في صدرك وكرهت أ ن يطلع عليه الناس في موضعه من هذا الكتاب إ ن شاء الله تعالى وروا رسول أوتي الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي عن رجل الرجل كتابه إسحاق مزينا قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما عبد عن عن عن أبي قيل أفضل المسلم قال في من ا ل ل خ قال ح س ن قال فما شر ما اوتي المسلم قال إ ذ ا كرهت أ ن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله اذا خلوته قال قال الله الله خلوت وخرج الطبراني من حديث أ ب ي مالك الاشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر قال أ ن تعمل في السر عمل العلانيه وخرجه أ ي ض ا من حديث أ ب ي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أ د ب المحدث ب إ س ن ا د ه عن حرمله بن عبد الله قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ز د ا د من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما ت أ م ر ن ي أ ن أ ع م ل به قال ائت المعروف ة واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أ ذ ن ك من الخير يقوله القوم لك إ ذ ا قمت من عندهم ف أ ت ه وانظر الذي تكره أ ن يقوله القوم لك إ ذ ا قمت من عندهم ف ا ج ت ن ب قال فنظرت ف إ ذ ا هما أ م ر ا ن لم ي ت ر ك شيئا اتيان المعروف واجتناب المنكر وخرجه ابن سعد في طبقاته ب م ع ن ى وحكى أ ب و عبيد في معنى الحديث قولا آ خ ر حكاه عن جرير قال معناه ان يريد الرجل ان يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كانه يخاف الرياء يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت ك م اردت جاء جاءك الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال في تصلي إنك وأنت ت ي ف ز ه ا طولا ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا ا ل ت ف س يحمله ر ولا على هذا ي الناس قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إ ذ ا استحييت مما لا يستحى منه فافعل ما شئت ولا يخفى بعد هذا من ومعنى أعلم لفظ الحديث ومعنى والله、أعلم.